غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وعن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال شهدت عمرو بن أبي الحسن سأل عبد الله بن زيد عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثة ثم أدخل يديه في التور.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 فهذان حديثان مشهوران في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث التي تصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة رواها جماعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذان من أشهرها و هناك أحاديث سوى هذه الأحاديث، كحديث علي رضي الله عنه قد جاء عنه بروايات كثيرة متعددة، وكذلك عائشة رضي الله تعالى عنها، وكذلك المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه، وكذلك أيضا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وجاء أيضا عن الربيع بنتي معوذ وعن غيري وعن غير هؤلاء. لكن أشهر هذه الأحاديث هي الأحاديث الثلاثة. هذا الحديث حديث عثمان رضي الله تعالى عنه والحديث الذي يليه وحديث علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. سأعلق على هذين الحديثين. تعليقا وجيزا ثم بعد ذلك سأستعرض الروايات التي يمكن أن تصحح فيما يتصل بالوضوء في كل عضو من أعضائه على حدة لأن جمع الروايات من أنفع ما يكون لطالب العلم كما سبق التنبيه على ذلك فهذا يصلح أن يكون مثالا تطبيقيا وسيأتينا أيضا في بعض المسائل مثل ذلك فيكون هذا بإذن الله عز وجل مثالا لفائدة جمع الروايات وينحل به جملة من الإشكالات ويتضح به المعنى ويستغنى به عن كثير من الإشكالات أو الإضاحات أو محاولات الفهم التي لربما يكفي عنها ويغني بإذن الله عز وجل ما صح في بعض في بعض الروايات ثم إن ذلك يوسع للناظر الأمر بحيث إنه يدرك أن من هذه القضايا ما ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صفة هذا بإذن الله عز وجل يتضح بعد قليل ولا يستكثر ذلك على مسألة الوضوء أن نقف معها ونجمع هذه الروايات يقول عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله عنهما هكذا عندكم في النسخة رضي الله عنهما على كل حال حمران مولى عثمان هو حمران ابن أبان ابن خالد حمران ابن أبان ابن خالد هذا كان من السبايا في عين التمر فوهب لعثمان رضي الله تعالى عنه في خلافة أبي بكر الصديق حمران مولى عثمان وعلى هذا هل يكون من الصحابة؟ الجواب لا ليس من الصحابة إذن نقول عن حمران مولى عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه يعني عن عثمان و. لست بصدد الكلام عن الترضي على غير الصحابة هذه مسألة يجوز للإنسان أن يترضى على غير الصحابة لكن لا يتخذ ذلك شعارا على واحد بعينه نعم، والذي جرى عليه العمل أن يترضى على الصحابة ويترحم على من بعدهم ويصلى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما هو معروف على كل حال يقول بأنه رأى عثمان دعا بوضوء عثمان لا نحتاج أن نترجم له مشهور ومعروف دعا بوضوء وقلنا بأن الوضوء بالفتح بفتح الواو المشهور أنه الماء الذي يتوضأ به وقد يطلق ذلك على ما تبقى من ماء الوضوء كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في المتجه التي مجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه حينما كان مريضا فالنبي صلى الله عليه وسلم صب عليه صب عليه من فضل وضوئه فالمقصود ما تبقى من الماء الذي يتوضأ به والوضوء هو نفس العمل ومن أهل العلم لا يفرق بين هذا وهذا كما سبق يقول دعا بوضوء يعني بماء ويوضح ذلك ما قاله بعده ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في الماء الذي الذي أراد أن يتوضع منه قال فأفرغ على يديه أفرغ على يديه أفرغ على يديه يحتمل أن يكون أفرغ عليهما مجتمعتين أفرغ على يديه معا وسيأتي إضاح هذا عند جمع الروايات الواردة في هذا المعنى سيأتي من حديث علي رضي الله عنه من رواية عبد خير عند أبي داود هي إحدى الروايات عن علي رضي الله تعالى عنه فأفرها من الإناء على يمينه فغسل يديه فغسل يديه فالأمر في ذلك سهل جدا أيها الأخوان أولا نحن نعرف أن الناس الآن صاروا يتوضعون من من الصنابير و لا يتوضأون من إناء فيفرغون على اليمنى ثم يغسل اليد اليسرى أو يغسل يدين مجتمعتين أو نحو ذلك فمثل هذا الآن غالبا لا يكون في زماننا هذا والأمر في ذلك واسع كما سيأتي عند عرض الروايات إذا كان الإنسان عنده ما فيمكن له أن يكفأه على يمينه ثم يغسل هذه اليمين ثم يغمسها في الإناء ويغسل يديه ويستطيع أن يغمس يده إن لم يكن قد استيقظ من نوم, من نوم ناقض للوضوء يغمس يده مباشرة اليمنى ثم يغسل يديه ويمكن أن يكفأ على يده اليمنى ثم أو يكفأ على يده اليسرى ثم يغسل يديه كما سيأتي في بعض هذه الروايات فالأمر في ذلك سهل يسير فالمقصود أنه قال نعم، فأفرغ على يديه، أفرغ على يديه من إنائه، فغس لهما ثلاث مرات، غس ثلاث مرات، وهذا هو الأكمل، وهذا الغسل الذي يكون لليدين المقصود به غسل الكفين، غسل الكفين، وهذا الغسل سنة وليس بواجب، الله عز وجل قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر غسل الأيدي بمعنى الأكف وإنما ذكر بعد غسل الوجه ذكر غسل الأيدي فيشمل الأكف مع مع الذراع إلى إلى المرفق فهذا يكون بعد غسل يكون بعد غسل الوجه فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء الإفراغ في البداية على ال... على اليد قبل إدخالها لا شك أنه أنه أنقى وأحسن وأصلح لحال الماء نعم ولكن لو أدخلها مباشرة فلا إشكال في ذلك إلا أن يكون قد استيقظ من نوم ليل ناقض للوضوء نعم فالمقصود أنه بعد أن غسلهما أدخل يده أدخل يده اليمنى نعم قال ثم أدخل يده ثم أدخل يمينه في الوضوء يعني في ماء الوضوء في الماء المعدل الوضوء يقال له الوضوء كما سبق ثم تمضمض واستنشق واستنثر تمضمض واستنشق هذه اللفظة تمضمض مشعرة بالتحريك وتكرار الحروف في مثل هذا نعم مضمض وزلزل وجلجل وصلصل ونحو ذلك يشعر بتكرار أو حركة. تمضمض يشعر بمعنى تحريك الماء في الفم إدارة الماء في الفم نعم ولا شك أن هذه الصورة هي أكمل ما يكون في في الوضوء في الطهارة، نعم، أن يحرك الماء، أن يدير الماء بفمه، لكن لو أنه أدخل الماء في فمه، ثم بعد ذلك مدجه، أخرجه، فإنه يحصل بذلك أنه غسل غسل الفم، فيحصل به المقصود على قول عام في أهل العلم. الآن مسألة المضمضه سبق الكلام عليها، هل هي سنة أو أنها أو أنها واجبة باعتبار أنها داخلة في الوجه في عموم قوله تبارك وتعالى حينما أمر بغسل فاغسلوا وجوهكم فيدخل في ذلك المضمضة والاستنشاق نعم فالمقصود أن المضمضة المضمضة إذا أدخل الماء إلى الفم حصل به المقصود من غسل من غسل الفم والأكمل في ذلك أن يحرك أن يحرك الماء وله وهل له أن يبتلع هذا الماء لو أنه ابتلع هل يقال أنه غسل الفم فعلا يقال تحقق الغسل لكن الأفضل السنة أن يمج هذا الماء فيخرجه قال في الوضوء ثم تمضمض نعم تمضمض واستنشق نعم نعم تمضمض واستنشق واستنثر لاحظ سيأتي في جملة من الروايات أنه استنشق أو استنثر وكما سبق نعم الأمر بالانتثار نعم فلينتثر فلينثر فالمقصود أن الاستنثار لربما يدخل فيه أيضا الاستنشاق كما سبق ف, ف... يختصر ذلك فيذكر أحدهما دون الآخر. يذكر أحدهما دون الآخر. لأنه معلوم. فهنا ذكر الأمرين: استنشق واستنثر. نعم. والاستنشاق معناه سحب الماء إلى داخل الأنف مع النفس. والاستنثر هو إخراجه. نعم. قال واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثاً غسل وجهه ثلاثاً الوجه ما معنى؟ طبعاً لا نحتاج أن نفسر الواضحات لكن هذا أمر يترتب عليه معنى الوجه مأخوذ من المواجهة وعليه فما هو حد الوجه الذي يجب غسله من أعلى من منابة الشعر طيب لو لم يكن له شعر كان أصلعاً فإنه في منابته عادة من منابته عادة وكذلك الأجلح من لا يوجد له شعر هنا وهنا نعم فإنه من منابته الشعر المعتاد ثم بعد ذلك إلى أسفل الذقن نعم وهذا بالنسبة لي للطول تأتي مسألة إذا قلنا إنه من المواجهة هل يجب غسل الظاهر الظاهر مما استرسل من اللحية أو لا يجب باعتبار أنه من المواجهة فهذا داخل فيها. كذلك أيضا مثل هذا الذي يسمى بالعذار وهو وهو البياض الذي بين الأذن وبين وبين الشعر هل يجب غسله أو لا يجب أو يفرق بين الأمرد وبين وبين الملتحي فما الذي تحصل به المواجهة بناء عليه؟ يقال إنه من الوجه ويجب ويجب غسله ويجب غسله هذه فائدة تحديد تحديد الوجه غسل وجهه ثلاثا ويديه نعم ويديه إلى المرفقين يديه إلى المرفقين اليد معروفة إذا أطلقت اليد فالأصل فيها هذا جميعا نعم هذه كلها يد يدخل فيها الكف ويدخل فيها الذراع ويدخل فيها العضد. نعم. في آية السرقة قال الله عز وجل: فاقطعوا أيديهما يعني السارق والسارقة. نعم. وقد قطع النبي صلى الله عليه وسلم منفصل الكف. فعرف أن المراد باليد في آية السرقة هي الكف. وفي التيمم. نعم. الكف وفي الوضوء في الوضوء يقال إلى المرفقين فقط إلى المرفقين وهل يدخل في ذلك غسل المرفق هل هو داخل في وجوب الغسل أو أن ذلك لا يجب ما أخذ هذه المسألة ومبناها على قضية أصولية قضية أصولية وهي المغيى بغاية هل هو داخل فيها أو لا الآن غسل يديه إلى المرفقين إلى إلى المرفقين تقول مشيت إلى المسجد مشيت إلى المسجد هل المسجد داخل في هذا المشي الذي مشيته تقول لك هذه الأرض من هنا إلى النخلة التي أمامك مثلا فهل النخلة داخلة فيه أو ليست بداخله؟ لك من هنا إلى البحر من هنا إلى البحر فهل البحر داخل فيه يستطيع أن يدفن أو أن يتملك هذا الشاطئ أو لا يستطيع هذا بناء على مسألة المغية بغاية هل هو داخل فيها أو ليس, أو ليس بداخل لما أقول لك افرش هذا المكان من هذا العمود إلى هذا العمود هل العمود داخل فيه أو غير داخل هذه الحدود المربع الذي أردنا أن نفرشه هل هو داخل الحيز اللي بين الأعمدة أو أنه من بداية العمود إلى بداية العمود الآخر فقط نعم فالمقصود أن هذا يختلف يختلف فتارة يكون ما بعد الغاية ما بعدها داخلا في ما قبله لولا وجود لولا وجود الغاية نعم الآن هذا الذي جاءت الغاية إلى حده إلى المرفقين نعم لو أطلقت اليد هل يكون المرفق والعضد داخل فيها أو غير داخل داخل، داخل. فإذا كان الأمر كذلك، فيمكن يمكن يقال بأن هذا الذي جاءت الغاية إليه، حددت الغاية به، يكون داخلا في الغاية، يكون داخلا في الغاية. غسل يديه اليد كل هذه اليد. إلى المرفقين إذا المرفق داخل والعضد غير. غير داخل. لك من هنا إلى البحر. لك من هنا إلى الطاولة. الطاولة غير داخلة. لأن هذه ليست من الأرض. لك هذا، نعم، هذه المساحة إلى الطاولة. فالطاولة غير داخلة. لك هذه الأرض من هنا إلى البحر. أظن البحر قريب عندكم. من هنا إلى البحر. فالبحر غير داخل في الأرض. وبالتالي ليس له. لك هذا الفضاء إلى المزرعة فالمزرعة غير داخلة فيه غير داخلة فيه فهذا يمكن أن يقال في مثل هذه المسألة والله تعالى أعلم وليس هذا محل اتفاق ليس هذا محل اتفاق لكن أظن أن ذلك من أقرب ما يقال في هذا والعلم عند الله تبارك وتعالى فهذا ما أخذ هذه المسألة الآن هل يجب غسل المرفقين أو لا مبناها على هذه المسألة الأصولية فإذا قرأت في كتب أهل العلم لماذا تجد أنهم يتفاوت أقوالهم وتختلف لماذا تختلف بناء على هذه القضية طيب هل عندنا شيء يمكن أن نعتمد عليه أو أن نستدل به أو أن نحتج بأن المرفق داخل في الغاية عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه الثابت الصحيح لما توضأ حتى أشرع في العضد هذا غير غسل إلى المنكب نعم هناك ذكر حديث الحديث في فضل الوضوء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هنا في هذا الحديث المشار إليه عزا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا والحديث الصحيح رأى النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ هكذا حتى أشرع في في العضد وفي حديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الدار قطن لكنه لا يصح نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه لكن هذا لا يصح، نعم، ووفي حديث آخر من إحدى الروايات حديث عثمان هذا في رواية عند الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين حتى مس ولا يمكن أي مس أطراف العضدين إلا إذا غسل المرفقين، نعم. وهذه الرواية هي إحدى روايات حديث عثمان رضي الله تعالى عنه وقد حسنها الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نعم وعندنا أمر من الله عز وجل أمر بغسل الأيدي والنبي صلى الله عليه وسلم الله قال إلى المرافق فهذه يمكن أن يقال فيها إجمال فيها إجمال فيحتاج إلى إلى كشف وبيان وإضاحة لهذا الإجمال، فماذا يقال؟ يقال جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبرهن ويدل ويشهد على ما ذكرته، وهو غسل غسل المرفقين، ولهذا يقال لا يجزئ الإنسان في الوضوء أن يقتصر بغسل اليد في غسل اليد على غسلها دون المرفق، دون المرفق، هذا لا يكفي. نعم هذه خلاصة فيما يتصل بهذه المسألة ومبناها والمأخذ الذي يدور عليه كلام أهل العلم فيما أظن والعلم عند الله تبارك وتعالى قال ثم مسح مسح برأسيه ثم مسح برأسيه الآن الله تبارك وتعالى قال بعد أن أمر بغسل الوجوه والأيدي قال وامسحوا برؤوسكم وهنا قال مسح برأسه مثل الآية والاحتمالات التي ترد في الآية موجودة في هذا الحديث موجودة في هذا الحديث من حيث هذه اللفظة وسيأتي في روايات أخرى ما يوضح ذلك بإذن الله عز وجل فهذه الباء مسح برأسه هل هي زائدة ومن ثم يقال مسح برأسه أي مسح رأسه مسح رأسه وإذا قيل مسح رأسه فالأصل أنه عمم, عمّم المسح أو يقال مسح برأسه أن هذه الباء للإلصاق تعرفون الباء تأتي للمجاورة تقول طفت بالكعبة ماذا معنى المجاورة مررت بزيد للمجاورة مسحت برأسي للإلصاق للإلصاق نعم. ويمكن أن تأتي للتبعيض يمكن أن تأتي للتبعيض الآن حينما أقول أخذت بهذه الطاولة أخذت بالطاولة هذا ويش يكون يكون للتبعيض باعتبار أني أخذت ببعضها نعم ف... فهذه الباء في هذا الحديث أو في الآية هل هي للإلصاق أو أنها زائدة أو أنها أو أنها لمعنى آخر وهو تبعيد فماذا يقال يقال بناء عليه إذا قلنا إنها للتبعيض فإنه يجزئ مسح بعض الرأس ويبقى عاد الكلام في هذا البعض هل هو الربع ولا الثلث ولا شعره واحدة أو أكثر أو ثلاث شعرات أو وإذا قلنا بأنها للإلصاق أو أنها زائدة فمعنى ذلك أنه يعمم المسح وسيأتي بيان ذلك في الروايات التي نعرضها إن شاء الله ما يدل على أن المقصود مسح جميع الرأس. ولم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على مسح بعض الرأس قط أبدا إلا حديث المغيرة أنه مسح على ناصيته والعمامة لكن هذا الحديث ليس فيه ما يدل على أنه يجزئ مسح بعض الرأس لماذا؟ لأن بعضه كان مستورا بالعمامة والعمامة يجوز المسح عليها كما يجوز مسح الخمار فالذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على بعض رأسه على الناصية التي ظهرت نعم أن ذلك ظاهر فمسح عليه وكمل على العمامة إذ إنه يجوز أن يمسح عليها لكن أنه توضى صلى الله عليه وسلم واقتصر على مسح بعض الرأس من غير عمامة هذا لا يوجد لا يوجد وعليه يقال يجب على الإنسان أن يعمم من الرأس في المسح. إذا مسح يمسح جميع الرأس، ولا يقتصر، ولا يقتصر على بعضه. نعم. قال برأس ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا. وسيأتي بيان هذا إن شاء الله. ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا. نحو وضوئه هذا وفي بعض الروايات نعم قال نحو وضوئه هذا قال من توضأ نحو وضوئه هذا نحو وضوئه هذا أي مثل وضوئه هذا لأنه قد جاءت تعبير بلفظ المثل لأن لفظ من حيث اللغة لفظ نحو لا تدل على المطابقة والمماثل تدل على المطابقة من كل وجه فالشبه للشيء ونحو الشيء نعم يعني ما يقاربه ويماثله ويشاكله في أكثر الأوصاف لكن المقصود هنا نعم أنه توضع نحو وضوء هذا أو مثل وضوء هذا أو, أو ما يشبه وضوء هذا نعم بدليل أنه جاء في بعض الألفاظ من توضع مثل هذا الوضوء وفي بعضها مثل وضوء هذا فلا داعي للكلام الكثير في وجه التعبير بلفظة نحو نعم فهذا قال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه لا يحدث فيهما نفسه يعني إيش الواسوسة حديث النفس لا يحدث هل المقصود أنه لا يرد عليه شيء من الخواطر إطلاقا حاضر القلب من أول الصلاة إلى آخره وهل هذا يمكن للإنسان أو أن المقصود يفهم من قوله لا يحدث حيث عبر بالفعل المضارع فكأن ذلك يشعر بالاستمرار بالاستمرار أي أنه يسترسل مع هذه الخواطر والوساوس فيحدث نفسه بخلاف ما يخطر على بال الإنسان من هجوم الخواطر والوساوس والواردات وما أشبه ذلك فإن الإنسان لا يستطيع أن يدفعه فالكلام في هذه المسألة مبني على قضية وهي هل هذا هذا الأمر أصلاً ممكن ولا لا أن يدفع الإنسان الخواطر فلا ترد أصلاً وعليه يقال هل يتوجه الخطاب إلى المكلف في أمر في أمر لا يدخل تحت طوقه وقدرته الله لا يكلف نفسا إلا وسعها هذه قاعدة معلومة لكن إذا توجه الخطاب إلى المكلف في أمر لا يدخل تحت قدرته فإن الخطاب مباشرة ينصرف لاحظوا الآن الخطاب ترضى أنه جاء هكذا يصطدم بذي فمباشرة ينصرف يا هنا يا هنا أين يذهب القاعدة أنه يتجه الخطاب إلى سببه أو إلى أو إلى أثره إلى سببه أو إلى أثره نعم وهذا له نظائر أمفله الآن عندنا حديث التوبة لابد فيها من الندم وهل يستطيع الإنسان يقول أنا أريد أن أندم الآن ويندم مباشرة هل تستطيع أن الندم تضغط زر ويجيك الندم مباشرة لا ما يمكن فالندم مطلوب فكيف يندم الإنسان وهو قد لا يتمكن من جلب الندم إلى نفسه فماذا يقال له يقال إن الخطاب بالندم بالمطالبة بالندم في التوبة يتجه إلى وين إلى سببه وذلك أن الإنسان إذا استشعر عظمة من عصى وتذكر عاقبة المعصية وعذاب الله عز وجل جلب له ذلك الندم. نعم. وقد يتوجه إلى أثره. نعم. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله الرأفة أرق الرحمة تقع في قلب الإنسان وهو يرى هذا الإنسان يجلد يقام عليه الحد، فيرحم هذا المجلود. هل يؤاخذ الإنسان بهذا وهو أمر من غير إرادته الجواب لا يتجه إلى أثره ما هو أثر هذه الرحمة المنهي هنا لا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر تخفيف الحد إلغاء الحد نعم الاجتزاء ببعض ما وقع عليه من الضرب يعني إما أن يخفف الضرب أو يكتفى ببعضه نعم أو يلغى الحد تماما فهذا كله من الرأفة هذا هو المنهي عنه، فهنا لو افترضنا أن الخاط أن الخواطر والواردات لا يمكن للإنسان أن يدفع ورودها على القلب، لكن يستطيع أن يدفع الاسترسال معها. إذا قلنا هذا، فماذا يقال في تفسيره؟ ماذا يقال؟ يقال لا يحدث فيهما نفسه بمعنى، ها؟ بمعنى لا يسترسل. لا يسترسل ولهذا فسره من فسره كثير من أهل العلم بهذا قالوا ما يستطيع دفع الواردات والله لا يكلف نفسا إلا وسع إذن ما المراد قالوا المراد الاسترسال الخاطرات والواردات تهجم على القلب فأنت مطالب ألا تسترسل معها هذا وجه ولكن هل يمكن أن يتصور أن يصلي الإنسان ركعتين من غير أي واردات يمكن في ظني أنه يمكن يمكن لمن بلغ مرتبه في الخشوع والاستحضار وما أشبه ذلك أن يمكن أن يصلي ركعتين، وإن كان هذا يقع قليلا للناس حتى بالنسبة للمعين من بلغ مرتبة عالية يقع له قليلا ولهذا رتب عليه هذا الجزاء رتب عليه هذا الجزاء والله تعالى أعلم فالذي أظنه أقرب والعلم عند الله جل جلاله أن قوله لا يحدث لا يحدث فيه ما نفسه نعم معناه لا يرد عليه شيء من الخاطرات والواردات وإنما قلبه مشتغل بصلاته مقبل عليها نعم والمعنى الثاني محتمل أن لا يسترسل أن لا يسترسل مع ذلك هذا معنى ليس ببعيد نعم ليس ببعيد ومبنى ذلك على ما ذكرت هل يتصور أو لا يتصور؟ وجود هذا، لكن المشكلة أننا ينبغي أن لا نقيس أن لا نقيس القضية على أنفسنا. نحن ضعف، وللأسف يقل عندنا هذا الاستحضار والخشوع وما شبه ذلك. فالإنسان الضعيف يظن أن الناس بهذه المثابة. ولذلك إذا سمع بعض الأشياء قال ومن من يستطيعها؟ تعرفون أخبار بعض السلف اللي تسقط بجنب حية واللي ولا يشعر بشيء. البخاري ذكر في ترجمته أنه جاء زنبور فتعرفون هذا. وإن كانت رواية فيها ضعف بالنسبة لما ذكر في ترجمة البخاري. وبعضهم يأتي يقولون الزنبور وقع على جبهته حتى سال الدم. أشياء على الأقل هب أن بعضها صح. حي سقطت فضج أهل البيت. نعم. ضمن في ترجمة علي بن الحسين زين العابدين. رحمه الله. وولده الصغير بجانب الحيح. فما تحرك عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت حجارة كان المنجنيق يصب ثوبه وفي بعضها يصيب ثوبه يصب ثوبه يعني يصب حممه أو نعم ما يلقيه من الحجارة وما شبه ذلك وهو لا يتحرك يصلي عند الكعبة لا يتحرك حتى تكاد تمس أطراف وذنيه حجارة المنجنيق فهؤلاء وصلوا إلى مرتبة عالية جداً لا يستبعد على الواحد منهم أن يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه ولا ترد عليه أصلاً هذه الخواطر والواردات نعم أليس محمد بن المنكدر يقول إني لا أدخل في الليل فيهولني فينقضي وما قضيت منه أربي يعني يمر عليه الليل بلا حو... كأنه لحظات لأنه مستغرق في الصلاة ما يشعر بشيء ونحن اليوم الواحدة جلس يصلي ركعتين ولا يؤتر بركعه يتململ متى ينتهي منها فما نقيس على أنفسنا الضعيفة الله تعالى الله تعالى أعلم قال غفر له ما تقدم من ذنبه هل هذا يختص بالصغائر أو في الكبائر والصغائر ظاهره العموم لكن إذا نظرنا في الأحاديث الأخرى التي جاءت في بعض العبادات كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان قال كفارات لما بينهن إذا ما اجتنبت ما اجتنبت الكبائر فإذا قلنا إن هذا من باب المطلق من باب العام والخاص والمطلق أو المطلق والمقيد فإنه يمكن أن يحمل هذا على هذا ومن أراد أن يعني يتأمل في المسألة فينظر فيما ذكر صلوات الخمس أعظم من المذكور هنا اللي هو الوضوء وصلاة ركعتين كذلك رمضان إلى رمضان الجمعة إلى الجمعة قال مجتني بد مجتني مجتني بد نعم في الحج قال رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه لاحظ فهنا في الحج ال... ال... الاحتمال أكبر أنه يرجع ليس عليه شيء من الكبائر أو الصغائر مع أن هذا ليس محل اتفاق من آل العلم أن يقول الكبائر لا بد لها من توبة ولربما لا يعذب الإنسان بها بسبب حسنات عظيمة ما تنغمر فيها أو بسبب مصائب مكثرة تقع لهذا الإنسان أو بشفاعة نعم والله تعالى أعلم قال وعن عمر بن يحيى المازني عن أبيه عمر بن يحيى المازني عن أبيه عمر بن يحيى ابن عمارة ابن عمارة ابن أبي حسن الأنصاري تكتب يا أحمد أحتاج أقف قليلا هنا ليس من شأننا التراجم لكن لسبب نحتاج أن نتحدث هنا قليلا عن الراوي لأنه يوجد في الكتب أشياء متفاوتة مختلفة، لربما يحصل بسببها شيء من اللبس. نعم. ولذلك تجدون في ترجمة أحياناً عمرو بن يحيى المازني هذا أن جده هو من هو عبد الله بن زيد، بل تجدون أحياناً أن عبد الله بن زيد هذا هو الذي رأى الرؤيا في المنام، مع أنه ليس ليس كذلك. نعم، ليس كذلك. فعندنا الآن عندنا عبد الله بن زيد هذا هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن زيد هذا عبد الله بن زيد بن عاصم غير عبد الله بن زيد نعم ابن عبد رب راوي أو الذي رأى الرؤيا في الأذان فعبد الله بن زيد ابن عاصم هذا الذي روى حديث الوضوء عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا قتل في وقعة الحرة سنة 63 للهجرة نعم وعمره 70 سنة الآن عندنا عبد الله بن زيد نعم وعندنا أيضا أبو حسن الأنصاري وابنه عمر وابن ابنه وهو يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن ما كتبت نعم ابو حسن الانصاري وابنه عمر وابن ابنه يحيى ابن عمارة ابن ابي حسن هؤلاء كم الان هؤلاء ثلاثة هؤلاء ثلاثة <تصفيق> نعم، وابنه عمر ثلاثة الان عبد الله بن زيد هو راوي الحديث فهؤلاء الثلاثة يمكن يوقع... خلاص ذاك يوقع ابو حسن الانصاري وابنه عمر وابن ابنه يحيى ابن عمارة فالآن هؤلاء الثلاثة يمكن أن يقال إنهم اجتمعوا عند عبد الله بن زيد اجتمعوا عند عبد الله ابن زيد وتولى السؤال واحد منهم في بعض الروايات لم يحدد السائل أبهم وفي بعضها نسبة السؤال إليهم فسألناه سألناه أضافوا السؤال أضافوا السؤال إليهم فلاحظ الآن في بعض طرق البخاري أنه جد عمرو بن يحيى، جد عمرو بن يحيى. الحافظ بن حجر رحمه الله قال إن هذا فيه شيء من التجوز في العبارة فيه شيء من التجوز لأنه عم أبيه. من المقصود به اللي هو عمرو بن أبي حسن؟ هل هو جد نعم لعمرو بن يحيى؟ الآن عندنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه وهو يحيى ابن عمارة قال شهدت عمرو بن أبي حسن في بعض الأسانيد بعض الطرق في البخاري جملة معترضة لما ذكره قال وهو جد لمن لعمرو ابن يحيى يعني يكون عمرو بن أبي حسن جد لعمرو لعمرو بن يحيى لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال هذا فيه تجوز لأنه عم أبيه وسيأتي ما ما استند إليه الحافظ رحمه الله في أنه عم أبيه فعلا الروايات التي روايات الموطأ تعرفون الموطأ له أكثر من رواية رواية محمد بن الحسن الشيباني ورواية الليثي وغير هذا من الروايات التي روى بها الموطأ وعدد منها مطبوع يمكن أربع أو مطبوعة أو أكثر فرواية معن بن عيسى هكذا عن عمرو اللي هو مين عمرو بن يحيى عن أبيه يحيى أنه سمع أبا حسن سمع أبا حسن لاحظ سمع أبا حسن قال وهو جد عمرو بن يحيى سمع أبا حسن وهو جد عمرو بن يحيى قال لعبد الله بن زيد وكان من الصحابة إلى آخره وفي رواية محمد بن الحسن الشيباني للمؤطّة نسخة محمد بن الحسن الشيباني قال عن مالك حدثنا عمرو عن أبيه يحيى أنه سمع جده أبو حسن سمع جده أبو حسن يسأل عبد الله بن زيد والشافعي رحمه الله في كتاب الأم قال عن مالك عن عمرو عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد من القائل الآن لعبد الله بن زيد على هذا يحيى ابن عمارة المازني اللي هو والد عمرو بن يحيى الحافظ بن حجر رحمه الله حاول أن يجمع بين هذه الروايات فقال إنهم اجتمعوا هؤلاء جميعا عند عبد الله ابن زيد اجتمع ابو حسن الأنصاري وابنه عمرو وابن ابنه يحيى ابن عمارة ابن أبي حسن فسألوا والذي تولى السؤال هو عمرو ابن أبي حسن، قال ويؤيده رواية سليمان بن بلال عند البخاري في باب الوضوء من التور قال قال حدثني عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي كان عمي يعني عمرو بن أبي حسن يكثر الوضوء فقال لعبد الله بن زيد أخبرني إلى آخره يقول الحافظ وحيث نسب السؤال إلى أبي حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضرا وحيث نسب السؤال ليحيى بن عمارة فعلى المجاز لكونه ناقل الحديث وقد حضر وقد حضر السؤال فيكون الذي وجه السؤال هو هذا يفيد في ما تجدونه في ترجمة نعم احيانا عمرو ابن يحيى وايضا في ترجمة عبد الله ابن زيد والربط في القرابة بينه وبين عمرو ابن يحيى مثلا نعم فإذا يعني عرف هذا تضح المراد والله تعالى أعلم. أعلم الآن يقول شهدت عمرو بن أبي حسن سأل عبد الله بن زيد نعم قلنا عبد الله بن زيد هذا من ابن ابن عاصم عن وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بتور فدعا بتور التور فسره فيما بعده قال هو شبه شبه القصد، نعم، فغسل يديه ثلاثا، ثم أدخل يده في التور، أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاثي، بثلاث غرفات هنا مضبوطة غرفاتها، هذا غير صحيح، هي غرفات غرفات على وزن فعلات، ولا يقال غرفات إلا للضرورة ضرورة الشعر فعلات. لذلك نقول حلقات القرآن ولا حلقات نقول حلقات حلقات القرآن حلقات الذكر وهذا لم يرد إلا في ضرورة الشعر حملت زفرات الضحا فأطقتها ومالي بحملت زفرات الضحا فأطقتها ومالي بزفرات العشية داني بزفرات هذه للضرورة الضرورة الشعرية الله تعالى أعلم. يقول فأك يقول عن فدع بتور من ماء فتوض عفواً فدع بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فأكفأ على يديه أكفأ على يديه من التور إيش عندكم في بعض الروايات فأفرغ على يده وسيأتي إن شاء الله يوضح هذا. فأكفأ على يديه من التور، فغسل يديه ثلاثة، ثم أدخل يده في التور، فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث بثلاث غرفات بثلاث غرفات. الآن ما هي الصفة التي يمكن أن تفسر بها أنه مضمض واستنشق واستنثر ثلاثة بثلاث غرفات بثلاث غرفات؟ يمكن أن يقال نعم. أي؟ يعني الغرفة الواحدة الغرفة الواحدة ماذا يصنع بها؟ هكذا يعني يؤخذ بها للثم والأنف واضح؟ فهذه واحدة وهذه الثانية وهذه الثالثة هذا هو المتبادر وهو الذي تدل عليه الأدلة كما سيأتي عند عرضها إن شاء الله تعالى ويحتمل شيئا آخر لك أن تتصور يحتمل أن يكون المراد لأن عندنا ثلاث فقط فيكون ممكن يكون مضمّض لي نعم، هذه واحدة. ثم الغرفة الثانية تمضمض فيها مرتين، هذه واحدة. ثم أخذ الماء مرة ثانية بنفس الغرفة. فيكون هذه ثلاث ثلاث مرات تمضمض في غرفتين. ولست يمكن أن يكون بغرفة واحدة استنشق ثم الثانية ثم الثالثة من نفس الغرفة هذا يحتمل ويحتمل أي أن يكون هكذا تمضمض من ثلاث غرفات تمضمض بواحده ثم بالاستنشاق مرتين غرفتين مثلا ويحتمل عكس ما سبق كل هذه الاحتمالات واردة لكن الأقرب أن يكون ذلك بيد واحدة ثلاث مرات يأخذ من الغرفة للفم والأنف, للفم والأنف. ويحتمل أن يكون أيضا المضمضة بالفصل بين الأنف والفم باعتبار لكن هذا لا يفسر به الحديث إطلاقا يتمضمض ثلاثا ثم يستنشق ثلاثا على الفصل بين المضمضة والاستنشاق هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من فعل ذلك أجزائه أجزائه لكن يقال ما هو الأفضل قال الأفضل ما ورد في السنة الأفضل ما ورد في السنة والعلم عند الله تبارك وتعالى قال ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا أدخل يده أكثر ألفاظ البخاري بالتثنية أدخل يديه وسيأتي في حديث علي رضي الله عنه أدخل يديه فقال فغسل وجهه ثلاثا ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين غسلهما مرتين إلى المرفقين لاحظ الآن هو تمضمض واستنثر ثلاثا وغسل كفيه ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وهنا لما ذكر غسل اليدين قال مرتين فهذا يدل على جواز التفاوت في الغسل أن يغسل بعض الأعضاء ثلاث مرات وأن يغسل بعضها مرتين هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وسيأتي بيان ذلك بإذن الله عز وجل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضع ثلاثا ثلاثا في الجميع وتوبع مرتين مرتين في الجميع وتوبع واحدة واحدة في الجميع مرة مرة كل ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل بهما وأدبر لاحظ هذا يوضح لنا الآية ويوضح لنا أيضا الحديث الحديث السابق حديث عثمان لما مسح برأسه هل يكفي مسح بعض الرأس كيف مسح رأسه وسيأتي إضاح ذلك بإذن الله عز وجل قال فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية إلى آخره الآن لو سألناكم فأقبل بهما وأدبر سريعا أجيبه كيف أقبل بهما وأدبر كيف لماذا بدأ من القف كيف أقبل طيب غيره من يقول كلام آخر نعم أي نعم أي, أي. ما هو الذي يتبادر ل لعذانكم إيش يتبادر لكم أقبل بهما وأدبر هكذا ثم هكذا أليس كذلك أليس هذا هو المتبادر المتبادر أقبل بهما وأدبر لكن شق الشعرة والشعيرة يولد الإشكالات. الآن إذا بغينا نشق الشعره والشعرة في هذه اللفظة، أقبل وأدبر، أقبل. هذا تبر، هذا القف، كيف يكون هكذا أقبل؟ هذا أدبر بدأ من مقدم الرأس فأقبل. ثم هنا يكون مقبلا إذا ماذا نقول أقبل لابد يبدأ من الخلف حتى حتى يصدق عليها أنه أقبل. لاحظتم نقول إنه بدأ من هنا ثم رجع لأن حتى نحقق لفظة أقبل. يكون يصدق عليه أنه أقبل وأنه أدبر هذا إذا بغينا نشقق الألفاظ سنقع في هذا الإشكال فعلا كيف يقال أقبل وهو بدأ بمقدم رأسه مع أن الرواية توضح هذا الرواية الأخرى شف الرواية اللي ذكرها بعد قال بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه راضح جداً فبعض أهل العلم يلجأ إلى القول بأن هذا فيه تقديم تأخير أصلا أقبل بهما وأدبر قال الواو ما تقتضي الترتيب والمقصود أنه حصل منه إقبال وإدبار بدأ مقدم رأسه أدبر وأقبل هذا الذي يريد نرتب الكلام ولكن لا مانع أن يعبر يقال أقبل بهما يعني بدأ مقدم الرأس وأدبر بمعنى أنه بدأ من المؤخرة أقبل بهما وأدبر بهذا الاعتبار ويوضحه ما سبق ثم ردهما حتى رجع إلى المكان إلى آخره. فهذا ومن أهل العلم قال حتى نحقق أقبل وادبر نقول إنه يمسح هكذا من هنا من, من هذا الحد الذي يكون منتهاه إدبار في أعلى الرأس عند هذا النفرق في في مؤخرة الر أو في وسط الرأس نشيت أن تعبر نعم عن هذا هو وسط الرأس لكن هنا فيما يفصل بين الاقبال والإذبار هكذا يكون هكذا فعل ثم هكذا أو يكون هكذا أقبل بهما وأذبر أو يكون بدأ بالناسية ثم بعد يقعون حتى يتحقق أنه أقبل بهما ثم أذبر وهذا هذا لحجة إليه وسيأتي ما يوضح ذلك إن شاء الله تعالى في الروايات ولكن القضية كما قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله بأنه بالإجماع يجزيه نعم أن يعمم المسح بأي طريق كان سواء قال به هكذا وسياتي بعض الروايات التي تدل على هذا نعم أو أنه قال به هكذا ثم رجع أو أنه قال به هكذا ثم كل ذلك يجزئه كل ذلك يجزئه لكن ما هي الصفة؟ ما هي السنة؟ الذي ظهر والله تعالى أعلم أنه بدأ بهما هكذا من مقدم الرأس ما بتشعر حتى ردهما إلى قفاء ثم ردهما إلى أول لاحظوا الآن الله عز وجل ماذا قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ذكرها مرتبة وأدخل الممسوح بين بين المغسولات وهنا في هذا الحديث ذكرها مرتبة وهكذا في سائر الأحاديث إلا ما سيأتي في بعض المواضع التي يجاب عنها إن شاء الله في محلها وعليه هل هذا الترتيب الآن الذي يعتبر من قبيل الشرح للآية والتوضيح لها والتطبيق العملي من رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أمر بالوضوء وصي لوجه والواو هذه هل تقتضي الترتيب في الآية أو لا تقتضي الترتيب وبناء عليه نقول هل يجب الترتيب في الوضوء ولا ما يجب الترتيب هل هل يجوز الإنسان لو بدأ بغسل رجليه؟ ثم بعد ذلك غسل يديه ومسح رأسه وغسل وجهه هل يجزئ ولا ما يجزئ مبنى هذا الكلام على قضيتين اثنتين الأولى الواو في الآية هل تقتضي الترتيب أو لا تقتضي الترتيب هو المشهور أن الواو لا تقتضي الترتيب لكن من أين نأخذ الترتيب في الآية أنه ذكر ممسوحا بين بين مغسولات الأمر الثاني هو هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده يدل على الوجوب واضب على الوضوء بهذه الطريقة مرتبا هل هنذا يدل على الوجوب أو لا فإذا قلنا إنه لا يدل على الوجوب والواو لا تقتضي الترتيب نقول السنة أن يأتي به مرتبا ولكنه لا يجب ومن توضأ من غير ترتيب فإنه يجزئه وهذا قال به كثير من أهل العلم وإذا قلنا الواو تقتضي الترتيب أو أن, أو أن الواو قد لا لا تقتضي الترتيب ولكن أدخل الممسوح بين المغسولات فدل على قصد الترتيب إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم واضب على هذه الطريقة والله يقول ما أتاكم الرسول فخذوه وفعله صلى الله عليه وسلم وضوه هو بيان وإضاح وتفصيل للآية وهنا قاعدة معروفة وهي ما كان من فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للواجب، فهل يجب كل ما فعله عليه الصلاة والسلام؟ هذه القاعدة ليست على إطلاقها. الآن هذا ما يتعلق بالكلام على الحديثين. بعد العرض أنا ودي نعرض شيئا الأخ فيصل الأخير صلى الله عليه من أمسه يشتغل عليه ويطبعه وما نام يمكن إلا قليلا. وهو مواصل من أمس الظهر إلى الآن فاا فايش رأيكم بين المغرب والعشاء اليوم على الأقل نستعرض بعض إلا عاد إذا رأى شيئا آخر أنا كنت أظننا أن على الأقل سنوات النصف نصف الروايات ما رأيكم خلي الأسبوع الجاي ولا ولا اليوم ها تبون الأسبوع القادم بإذن الله طيب أجل أجرك على الله لم يضع منه شيء طيب اللي بيمشي قبل الأذان نتكلم عن شيء يتعلق بالعلم